ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن فَتَحن عَلَْ برَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَغِْ وَلا وَل كَذذَّبُ فَخَذْنَاهُ بِمَا كانَوا يَكسبُون وَلا كَكذبُ فَخَزْنَهُُون بِمَا كانَوا يَكسِبُون أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمين أهل القرى أن يَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَ آمِنَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَتَأَمَّنُونَ مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اخبناهم بذنوبهم يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء واصابناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وَمُرْسَلُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ذلذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وان وجدنا ثقاتين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ظالما بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون انني رسول من رب العالمين وقال وضع العالمين